أبعتذر وندري إنه ما يفيد الاعتذار بس أنت لو كنت بمكاني كانك الحين معذور متردد بين كلمتين من ضميري من نهار مخفي وسامحني أسادا بين الصد والقول خاف تتركني بلا ميعاد وأيامي يقصار ما ادري غيابك من زعل ولا غلا ولا غرور أنا انكسرت برغبتي والضوء لولا الانكسار ما ضال بين الزوايا المظلمة ما نور يا سيدي تشبه على ما ترخى والازدهار من يوم عرفك ما خبرت الحظ يمشي في دبور الله مكبر عاطفة قلبك ولا سبع البحار آسف أنا عندي خطأ في النحو ولا سبع البحار <تصفيق> يجمل صباحات الندى واجمل خيارة الاختيار يا نعمة يؤمن بها مؤمن يجحدها كفور نهار وجهك ظل ليلا ليلة على الوقار حتى هوت من عيني الدنيا مماليك وقصوره وقيت في عين الرجال دمع فرحة وانتظار سكنت في وادي ببا يا ضبي لو منتد عفور وانا محدك للقصة يعني اذا صار القرار فارقا بكيت من الندم مضيق من بعض الامور حر حضطت من السماء ما تنزل الواطي حرار ولا عليهم زود وافين المبادي والشبور ولا عليهم زود وافين المبادي والشبور هزيمت من عقبها ياتي ثلاثين انتصار أفضل ولا نصر بعدها الحظ خايب ومحسور تقدر تخليني بلي وصل من دون اعتبار وأنا قدر بكيلين عايد عبره تبري صدور أباعتدر لك سالفتنا كل بوها باختصار أنا مخطي ولا جمان الغالي صور